وهل ينتفع الميت بصلاة الجنازة؟ نعم الميت يستفيد من صلاة الجنازه وكذلك يستفيد من كثرة المصلين عليه لأن المهم فيها هو الدعاء له بعد التكبيرة الثالثة وذلك إذا استجاب الله الدعاء وكلما كان عدد الداعين في الصلاة كبيرا كانت فرص الاستجابة أكثر وفي هذا جاءت الأحاديث التي منها ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكون ثلاثة صفوف إلا غفر له فكان مالك ابن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازه أن يجعلهم ثلاثة صفوف وأخذ بظاهر الحديث أحمد بن حنبل وقال أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف قالوا فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم قال يجعلهم صفين في كل صف رجلين وكره أن يكون ثلاثة فيكون في كل صف رجل واحد وما رواه مسلم وأحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا وما رواه مسلم وأحمد وأبو داود ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه أي قبل الله دعاءهم وشفاعتهم هذا وكسرة المصلين على الجنازة يدفع إليها حب الميت أو تكريمه ومحاولة عمل شيء ينفعه والغالب أن ذلك لا يكون إلا من استقامته وحسن معاملته للناس فهم يترحمون عليه ويذكرونه بالخير وذلك اماره على حب الله له والحديث يشهد لذلك فقد مرت جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال وجبت ثم مرت جنازة أخرى فتحدثوا عنها شرا فقال وجبت ولما سألوه عن الإجابتين المتحدتين مع اختلاف حديثهم عن الجنازتين قال من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض رواه البخاري ومسلم وحدث مثل ذلك لعمر رضي الله عنه حين مرت عليه ثلاث جنازات واختلف الناس في الكلام عليها فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة قال فقلنا وثلاثة فقال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد رواه البخاري وروا أبو يعلى وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون كل هذا يؤكد قيمة ثناء الصالحين على الميت ويدعو إلى كثرة المصلين على الجنازة والله أعلم